يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْخَرٌ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةٌ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ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 مطى. أولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى ايحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا